فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ ۖ إِنِّي نَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّن مِّثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لو سنتو به كافرون فاما عد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اول يرون أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون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 إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي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 لْمُعْتَبِرين وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 وَظَنُوا مَنَّهُم من مَحِيصَ لَا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوْسُقُنُوطَ وَلَا إِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرْرٍ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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجاربه وإذا مسه الشر فذو دعاء عرير قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتوا به من أضل ممن وفي شقاق بعيد